من خشيتك سال الدموع والعزتك فيني خضوع بات بوال لك رجوع يا رحمن عبد الفقير يا رحمن عبد الفقير هذا جيتك ندم والقلب يغشاه الألم وبداخلي أحمل عشم دام الأمل بالله كبير